أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاك تَنَزَّلَ عليهم الْمُزَّمَّلُ آيَاتُ تخافوا ولا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا اشيروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا لا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة حزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بال. دود نحنو What? نحن وآخرين وَمَا نَحْنُ قولا Oh, <laughs>